أَلَمْ تَرَ إلى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّا يُصْرَفُونَ فَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رَسُلَنَا فَسَوْتِ يَعْلَمُونَ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِ وَالسَّنَاسِرْ يَصْحَبُونَ فِي الْحَبِيبِ ثُمَّ من دون الله قالوا ظلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذا يضل الله الكافرين ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ودخلوا أبواب جهد والمتكبرين واصدر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين عدوا أو فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم لم نقصص عليك الذي جعل لكم الأدعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع لتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريدون آياته فأي آيات ليسوا وعثرهم في الْأَرْضِ فما أَغْنَى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاط بهم ما كانوا به يستزئون فلما راوا باسنا قالوا امنا بالله وحده وكفرنا يا قوما ذا قوم ما سنة الله التي قد خلت في عباده